وللخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإذ تتوالوا كما تواليت من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما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 فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغامم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مغامم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس علكم ولتكون هُنَا آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا